سَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ كَلَّا بَلْ تُكذِبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظٍ كِرَامًا كَاتِبِينَ